السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على بينا محمد وعلى آبه وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الحبة الكرام في اليوم الثاني أو الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله إياكم ممن يستمعون القول فتح أحسن أعتذر طبعا نحن أدن الموعد ساعة تقريبا عشان بس صلاة التهجد ف مش هنعرف طبعا يعني وقت صلاة التهجد يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال شايف احنا على التليجرام ما اعرفش الاخوه يعني شافوا الرساله لا كلهم هننتظر قليلا كده نشوف اخو يتجمع ان شاء الله وبعدين نبدأ يعني إحنا شايف بعض يدخل. نبدأ إن شاء الله من الجزء الحادي والعشرين من سوره العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ولا تحاوروا أيها المؤمنون ولا تخاصموا اليهود والنصارى إلا بالأسلوب الأحسن والطريقة المثلى وهي الدعوة بالموعظة والحجج البينة إلا الذين ظلم منه ظلموا منهم بالعناد والمكابرة وأعلنوا الحرب عليكم فقاتلوهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقولوا اليهود والنصارى آمنا بالذي, آمن بالذي أنزل الله إلينا من القرآن وأمنا بالذي أنزل عليكم من التوراة والإنجيل وإلهنا وإداهكم واحد لا شريك له في ألوهيته وروويته وكماله ونحن له وحده منقذون متذللون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناه الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وكما أنزلنا الكتب, وكما أنزلنا الكتب على من قبلك وكما أنزلنا الكتب على من قبلك أنزلنا عليك القرآن فبعض هؤلاء الذين يقرؤون التوراة مثل عبد الله بن سلام يؤمنون به لما يجدونه من نعته في كتبهم ومن هؤلاء المشركين من يؤمن به وما يكفر بآيتنا إلا الكافرون الذين دأبهم الكفر والجحود, والجحود للحق مع ظهوره بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحدوا بآياتنا إلا الظالمون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وما كنت أيها الرسول تقرأ قبل القرآن أي كتاب وما كنت تكتب شيئا بيمينك لأنك أمي لا تقرأ ولا تكتب ولكنت تقرأ وتكتب لشك جهلة من الناس في نبوتك وتذرع بأنك كنت تكتب عن الكتب السابقة بل هو آيات وبينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون بل القرآن المنزل عليك آيات واضحة في صدور الذين أعطوا العلم من المؤمنين وما يجحد بآيتنا إلا الظالمون لأنفسهم بالكفر بالله والشرك به وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وقال المشركون هل أنزل على محمد آيات من ربّه مثلما أنزل مثلما أنزل على الرسل من قبله والأيّها الرسول لهؤلاء المقترحين إن الآيات بيد الله سبحانه ينزلها متى شاء ينزلها أو ينزلها متى شاء وليس إلي إنزالها وإنما أنا نذير لكم من عقاب الله واضح النذار أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أولم يكف هؤلاء المقترحين للآيات أن أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن يقرأ عليهم إن في القرآن منزل عليهم لرحمة وعظة لقوم يؤمنون فهم الذين ينتفعون بما فيه فما أنزل عليهم خير مما اقترحوه من نظير خير من ما اقترحوه من نظير ما أنزل على الرسل خير مما من ما من ما أنزل على الرسل سابقا. قل كفى بالله بيني وبينه قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين كفروا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون قل أيها الرسول كفى بالله سبحانه شاهدا على صدقي فيما جئت به وعلى تكذيبك وعلى تكذيبكم به يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض لا يغفى عليه شيء فيهما والذين آمنوا بالباطل من كل ما يعبد من دون الله وكفروا بالله المستحق وحده للعبادة أولئك هم الخاسرون لاستبدالهم الكفر بالإيمان من فائدة الآيات. مجادلة أهل الكتاب تكون بالتي هي أحسن. الإيمان بجميع الرسل والكتب دون تفريق شرط الإيمان بجميع الرسل والكتب دون تفريق شرط لصحة الإيمان. القرآن الكريم الآية الخاندة والحجة الدائمة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلك أيها الرسول المشركون بالعذاب الذي أنذرتهم إياه ولولا أن الله قدر لعذابهم وقتا لا يتقدم عنه ولا يتأخر لجاءهم ما طلبوا من العذاب ولا لهم فجأة وهم لا يتوقعون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يستعجلونك بالعذاب الذي وعدتهم إياه وإن جهنم التي وعدها الله الكافرين لمحيطة بهم لا يستطيعون الفرار من عذابها يوم يغشيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يوم يغطيهم العذاب من فوقهم ويكون فراشا لهم من تحت أرجلهم ويقول لهم الله توبيخا لهم ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون من الشرك والمعاصي يا عبادي الذين آمنوا وإن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون يا عبادي الذين آمنوا بي هاجروا من أرض لا تتمكنون فيها من عبادتي إن أرضي واسعة فاعبدوني وحدي ولا تشركوا بي أحدا كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون. ولا يمنعكم من الهجرة خوف الموت، ولا يمنعكم من الهجرة خوف الموت. كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا وحدنا ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. والذين آمنوا, والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم اجر العاملين والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات التي تقرب إليه لا نسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من, تحت تجري من تحتها الأنهار ماكثين فيها أبدا لا يلحقهم فيها فناء نعم جزاء العاملين بطاعة الله هذا الجزاء الذين صبروا على ربهم يتوكلون نعم جزاء العاملين بطاعة الله الذين صبروا على طاعته وعن معصيته وعلى ربهم وحده يعتمدون في جميع أمورهم وكأي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم كل الدواب على كثرتها التي لا تستطيع جمع رزقها ولا حملة الله كل الدواب على كثرتها التي لا تستطيع جمع رزقها ولا الله يرزقها ويرزقكم فلا عذر لكم في ترك الهجرة خوفا من الجوع وهو السميع لأخواتكم العليم بنياتكم وأفعالكم لا يخفى عليه شيء لا يخف من ذلك شيء وسيجازيكم عليه الله يبسط، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، فإن يؤفكون يأفكون. ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن سخر الشمس والقمر وهما يتعاقبان، وهما يتعاقبان لا يقولون خلقهن الله، فكيف يصرفون على الإيمان بالله وحده ويعبدون من دونه آلهة لا تنفع ولا تضر؟ الله يبس الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم الله يوسع الرزق على من يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء لحكمة يعلمها هو إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء فلا يخفى عليه ما يصلح فلا يخف عليه ما يصلح لعباده من تدبير ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ولئن سألت أيها الرسول المشركين من نزل من السماء ماء فأنبت به الأرض بعد أن كانت قاحلة ليقولن أنزل المطر من السماء وأنبت به الأرض الله أنزل المطر من السماء وأنبت الأ... أن أنزل المطر من السماء وأنبت به الأرض الله قل أيها الرسول الحمد لله الذي أظهر الحجة عليكم بل الحاصل أن معظمهم لا يعقلون إذ لو كانوا يعقلون لما أشركوا مع الله أصناما لا تنفع ولا تضر من فوائد الآيات استعجال الكافر بالعذاب دليل على حمقه باب الهجرة من أجل سلامة الدين مفتوح فضل الصبر والتوكل على الله الإقرار بالربوية دون الإقرار بالألوهية لا يحقق لصاحبه النجاة والإيمان ومن الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا بما فيها من الشهوات والمتاع إلا لهو لقلوب المتعلقين بها ولعب ما يلبث أن ينتهي بسرعة وإن الدار الأخيرة هي الحياة الحقيقية لبقائها لو كانوا يعلمون لما قدموا ما يفنى على ما يبقى ولما سجل الله على المشركين تناقضهم بإيمانهم بربوبية الله عندما يسألون عمن عن خلق السماوات والأرض وكفرهم بألوهيته عندما يعبدون وكفرهم بألوهيته عندما يعبدون غيره سجل سجل عليهم تناقضا آخر هو إخلاصهم التوحيد عند هو إخلاصهم, هو إخلاصهم التوحيد عند الخوف من الغرق وعودتهم للشرك عند أمنهم منه فقال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وإذا ركب المشركون في السفن في البحر دعوا الله وحده مخلصين له الدعاء أن ينجيهم من الغرق فلما نجاهم من الغرق إنقلبوا مشركين يدعون معه آلهتهم ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون انقلبوا مشركين ليكفروا بما أعطيناهم من النعم وليتمتعوا بما أعطوا من زهرة الحياة الدنيا فسوف يعلمون عاقبتهم السيئة عندما يموتون أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله افَمَنِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُ اللَّهِ يَكْفُرُونَ أَوْ لَمْ يَرَ هَؤُلَاءِ الْجَاحِدُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ حِينَ نَجَّاهُمُ اللَّهُ مِنَ الْغَرَقِ نِعْمَةً أُخْرَى هِيَ أَنَّا جَعَلْنَا لَهُمْ حَرَمًا يَأْمَنُونَ فِيهِ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ عَلَى حِينِ أن غَيْرَهُمْ تُشَنُّ عَلَيْهِمْ رارات وتنهب أموالهم أفب بالباطل من آلهتهم المزعومة يؤمنون وبنعمة الله عليهم يكفرون فلا يشكروها لله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين لا أحد أظلم ممن اختنق على الله كذبا بأن سبلأ لا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا بأن نسب إليه شريكا أو, أو كذب بالحق الذي جاء به رسوله لا شك أن في جهنم مسكن للكافرين ولأمثالهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا أنفسهم بتغاء مرضاتنا لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيم وإن الله مع المحسنين بالعون والنصر والهداية ننتهينا بفضل من سورة العنكبوت وندخل في سورة الروم أحنا ما بنبحثش عن تجربة من من ذواتي البث على اليوتيوب فقط. سورة الروم سورة مكية من مقاصد السورة تأكيد تفرد الله سبحانه بتصريف الأمور وبيان سون الله في خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام, الف لام ميم سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة غلبت الروم غلبت فارس الروم في اذن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في أقرب أرض الشام إلى بلاد فارس والروم من بعد غلبة فارس لهم سيغلبونهم في بضع سنين في زمن لا يقل عن ثلاث سنوات ولا في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون في زمن لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على عشر لله الأمر كله قبل انتصار الروم وبعده وإما يغلب الروم فارس يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم يفرحون بنصر الله للروم لأنهم أهل كتاب ينصر الله من يشاء على من يشاء وهو العزيز الذي لا يغالب الرحيم بعباده المؤمنين من فوائد الآيات لجوء المشركين إلى الله في الشدة ونسيانهم لأصنامهم وإشراكهم به في الرخاء وإشراكهم به في الرخاء دليل على تخبطهم الجهاد في سبيل الله سبب للتوفيق إلى الحق أخبار القرآن بالغيبيات دليل على أنه من عند الله تعالى طبعا في قصة يعني الغلبة الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا النصر كان وعدا من الله تعالى لا يخلف الله وعده ذلك وبتحققه يزداد المؤمنون يقينا بوعد الله بالنصر أما أكثر الناس فلا يفقهون هذا لكفرهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون لا يعلمون الإيمان وأحكام الشرع وإنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يتعلق بكسب المعاش وبناء الحضارة المادية وهم عن الأخيرة التي هي دار الحياة الحقيقية معرضون لا يلتفتون إليها أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذي وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يتفكر هؤلاء المشركون المكذبون في أنفسهم كيف خلقه الله وسواها ما خلق الله السماوات وما خلق الأرض وما بينهما إلا بالحق فلم يخلقهما عبثا وجعل لهم أجلا محددا لبقائهما في الدنيا وإن كثير من الناس بلقاء ربهم يوم القيامة لكافرون لذلك فهم لا يستعدون للبعث بالعمل الصالح المرضي عند ربهم اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أولم يسر هؤلاء في الأرض ليتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلهم كانت هذه الأمم أشد منهم قوة وقلب الأرض للزراعة والتعمير وقلبوا الأرض للزراعة والتعمير وعمروها أكثر مما عمرها هؤلاء وجاءتهم رسلهم بالبراهين والحجج الواضحة على توحيد الله فكذبوا فما ظلمهم الله حين أهلكهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ثم كانت نهاية الذين ساءت أعمالهم بالشرك بالله وعمل السيئات النهاية البالغة في السوء لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا يستهزئون بها ويسخرون منها الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الله يبدأ الخلق على غير مثال سابق ثم يفنيه ثم يعيده ثم, ثم إليه وحده ترجعون للحساب والجزاء يوم القيامة ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ويوم تقوم الساعة ييأس المجرمون من رحمة الله وينقطع املهم فيه لانقطاع حجتهم على الكفر بالله ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ولم يكن لهم من شركائهم الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا من يشفعون لإنقاذهم من العذاب وكانوا بشركائهم كافرين فقد خذلوهم حين كانوا بحاجة إليهم لأنهم كلهم س... لأنهم كلهم سواء في الهلاك ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم ساعة في ذلك اليوم يتفرق الناس في الجزاء حسب أعمالهم في الدنيا بين مرفوع إلى عديين ومخفوض إلى أسفل سافرين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون فأما الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات المرضية عنده فهم في جنة يسرون بما ينالون فيها من النعيم الدائم الذي لا ينقطع أبدا من فوائد الآيات العلم بما يصلح الدنيا، العلم بما يصلح الدنيا مع الغفلة عما يصلح الآخرة لا ينفع. آيات الله في الأنفس وفي الآفاق كافية للدلاله على توحيده. الظلم كافية للدلاله على توحيده. الظلم سبب هلاك الأمم السابقة. يوم القيامة يوم القيامة يرفع الله المؤمنين ويخفض الكافرين. واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محضرون واما الذين كفروا بالله وكذبوا باياتنا المنزلت على رسولنا وكذبوا بالبعث والحساب فاولئك الذين احضروا للعذاب فهم ملازمون له فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحوا الله حين تدخلون في وقت المساء هو وقت صلاتي المغرب والعشاء وسبحوه حين تدخلون في وقت الصباح وهو وقت, وهو وقت صلاة الفجر وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وله وحده سبحانه الثناء في السماوات وله وحده سبحانه الثناء في السماوات يحمده ملائكته وفي الأرض تحمده خلائقه وسبحوه حين تدخلون في العشي وهو وقت صلاة العصر وسبحوه حين تدخلون في وقت صلاة الظهر يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون يخرج الحي من الميت مثل إخراجه الإنسان من النطفة والفرخ من البيضة ويخرج الميت من الحي مثل إخراجه النطفة من الإنسان والبيطن والبيضة من الدجاجة ويحيي الأرض بعد جفافها بإنزال المطر وانباتها، ومثل إحياء الأرض بانباتها تخرجون من قبوركم للحساب والجزاء. ومن آيات خلق لكم، ومن آيات خلقكم من تراب، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن اياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أن خلقكم أيها الناس من تراب حين خلق اباكم منه ثم إذا أنتم بشر تتكاثرون بالتناسل وتنتشرون في مشارق الأرض ومغاربها ومن آيَاتِهِ أن خلق لكم من أنفسكم أَزْوَاجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم وذة وَرَحْمَةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آيةه العظيمة كذلك الدال التي على قدرته ووحدانيته أن خلق لأجلكم أيها الرجال من جنسكم أزواج لتطمئن أنفسكم إليهن للتجانس بينكم وصير بينكم وبينهن محبة وشفقة إن في ذلك المذكور إن في ذلك المذكور إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات واضحة لقوم يتفكرون لأنهم الذين يستفيدون من أعمال عقولهم لأنهم الذين يستفيدون من إعمال عقولهم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته خلق السماوات وخلق الأرض ومنها اختلاف لغاتكم واختلاف ألوانكم إن في ذلك المذكور لبراهين وذلالات لأهل العلم والبصيرة ومن آياته مَنَامُكُمْ بالليل والنهار وابتغاءكم مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ومن آياته على خدرته ووحدانيته نومكم بالليل ومنامكم بالنهار لتستريحوا من عناء أعمالكم ومن آياته أن جعل لكم النهار لتنتشروا فيه مبتغين رزقا من ربكم إن في ذلك المذكور لبراهين وذلالات لقوم يسمعون سماع ذبر وسماعة قبول ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آيتي العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أن يريكم البرق في السماء ويجمع لكم ويجمع لكم فيه بين الخوف من الصواعق والطمع في المطر وينزل, وينزل لكم من السماء ماء المطر فيحيي الأرض بعد جفافها بما ينبت فيها من نبات إن في ذلك دبراهين ودلالات واضحة لقوم يعقلون فيستدلون بها على البعث بعد الموت للحساب والجزاء من فوائد الآيات إعمار العبد, أو إعمار العبد أوقاته بالصلاة والتسبيح علامة على حسن العاقبة الاستدلال على البعث بتجدد الحياة حيث يخنق الله الحي من الميت والميت من الحي آيات الله في الأنفس والأفاق لا يستفيد منها إلا من يعمل وسائل إدراكه الحسية والمعنوية التي أنعم الله بها عليه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته الدالة على قدرته ووحدانيته قيام السماء دون سقوط والأرض دون انهدام بأمره سبحانه ثم إذا دعكم سبحانه دعوة من الأرض بنفخ الملك في الصور ثم إذا دعاكم سبحانه دعوة من الأرض بنفخ الملك في الصور بنفخ الملك في الصور إذا أنتم تخرجون من قبوركم للحساب والجزاء. ولهم في السماوات والأرض كل له قانتون وله وحده من في السماوات وله من في الأرض ملكا وخلقا وتقديرا. كل من في السماوات ومن في الأرض من مخلوق كل من في السماوات وكل من في الأرض من مخلوقاته منقادون له مستسلمون الأمر. وله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوان عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو سبحانه الذي يبدأ الخلق على غير مثال سابق ثم يعيده بعد إفنائه والإعادة أيسر من الابتداء وكلاهما سهل عليه لأنه إذا أرد شيئا قال له كن فيكون وله عز وجل الوصف الأعلى في كل ما يوصف به من صفات الجلال والكمال وهو العزيز الذي لا يغالب الحكيم في خلقه وتدبيره ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزق داكم فأأنتم فيه سواء فأأنتم فيه سوا تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ضرب الله لكم أيها المشركون مثلا مأخوذا من أنفسكم هل لكم من عبيدكم ومماليككم شريك يشارككم في أموالكم بالسوية تخافون أن يقتسموا أموالكم معكم كما يخاف بعضكم من شريكه الحر أن يقسم معه المال هل ترضون, ذلك؟ هل ترضون لأنفسكم من عبيدكم بهذا لا شك أنكم لا ترضون بذلك فالله أولى بأن يكون له شريك في ملكه من مخلوقاته وعبيده بمثل ذلك من ضرب الأمثال وغيره نبين الحجج والبراهين بتنويعها لقوم يعقلون لانهم هم الذين ينتفعون بذلك بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين ليس سبب, ليس سبب, ليس سبب ضلالهم قصورا في الادله ولا عدم بيان ولا عدم بيان لها وإنما هو اتباع الهوى وتقاليد ابائهم جهلا منهم لحق الله جهلا منهم لحق الله عليهم فمن يوفق للهداية من أظله الله لا أحد يوفقه وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم عذاب الله فاخي مواجهه للدين حنيفون قرنا الين فأقم وجهك للدين حديثاً في الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فتوجه أيها الرسول أنت ومن معك للدين الذي وجهك الله إليه مائلا عن جميع الأديان إليه دين الإسلام الذي فطر دين الإسلام الذي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله ذلك الدين المستقيم الذي نعوجا فيه ولكن معظم الناس لا يعلمون أن الدين الحق هو من هو ولكن معظم الناس لا يعلمون أن الدين الحق هو هذا الدين منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وارجعوا إليه سبحانه بالتوبة من ذنوبكم واتقوه بامتثال أوامره وجتنا نواهيه وأتم الصلاة على أكمل وجه ولا تكونوا من المشركين الذين يناقضون الفطرة فيشركون مع الله غيره في عبادتهم من الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ولا تكون من المشركين الذين بدلوا دينهم وآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه وكانوا فرقا وأحزابا كل حزب منهم بما هم عليه من الباطل مسرورون يرون أنهم وحدهم على الحق وأن غيرهم على الباطل من فوائد الآيات خضوع جميع الخلق لله سبحانه قهرا واختيارا دلالة النشأة الأولى على البعث واضحة المعالم اتباع الهوى يضل اتباع الهوى يضل ويطغي دين الإسلامي دين الفطرة السليمة وإذا مس الإنسان ضر دعوا وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق من حضرة بسم الله ضار وجعني شويه واذا ربهم ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون وإذا أصاب المشركين شدة من مرض أو فقر أو قحط دعوا ربهم سبحانه وحده راجعين إليه بالتضرع والالتجاء أن يصرف عنهم ما أصابهم ثم إذا رحمهم بكشف ما أصابهم إذا جماعة منهم يرجعون إلى إشراكهم مع الله غيره في الدعاء ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون إذا كفروا بنعم الله ومنها نعمة كشف الضر وتمتعوا بما بين أيديهم في هذه الحياة وتمتعوا بما بين أيديهم في هذه الحياة فسوف يرون يوم القيامة بأعينهم أنهم كانوا في ضلال واضح أم آذل عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ما الذي دعاهم إلى الشرك بالله ولا حجة لهم فما أنزلن عليهم حجة من كتاب يحتجون بها على شركهم بالله وليس معهم كتاب يتكلم بشركهم ويقرر لهم صحة ما هم عليه من الكفر وإذا أذقنا الناس رحمة فليحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وإذا أذقنا الناس نعمه من نعمنا كالصحه والغنى فرحوا بها فرح باطر وتكبروا وإن يننهم ما يسوءهم من مرض وفقر بما كسبته ايديهم من المعاصي اذا هم ييأسون من رحمة الله ويقنطون من زوال ما يسوءهم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يَرَوْا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده امتحانا له أَيَشْكُرُ أَمْ يكفر ويضيقه على من يشاء منهم ابتلاء له أيصبر أم يتسخط إن في توسيع الرزق لبعض وتضييقه على بعض لدللالات للمؤمنين على لطف الله ورحمته فأاتي ذي القربى حقه والمسكين ولن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون فأعطي أيها المسلم صاحب القرابة ما يستحقه من البر والصلة وأعطي المحتاج ما يدفع به حاجته وأعطي الغريب الذي انقطعت به السبيل عن بلده ذلك إعطاء في تلك الوجوه خير للذين يريدون به وجه الله والذين يقدمون هذه المعونة والحقوق هم الفائزون بنيلهم ما يطلبونه من الجنة وبسلامتهم مما يرهبونه من العذابة ولما بين ما يتقرب به الى الله من العمل بين ما يراد به غير وجهه وانما يراد به مقصد وانما يراد به مقصد يراد يراد به مقصد دنيوي رخيص فقال وما اتيتم من ربا يربو في اموال الناس فلا يضر عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وما دفعتم من أموال إلى أحد من الناس بغية أن يردها إليكم بزيادة فلينمو أجره عند الله وما أعطيتم من أموالكم إلى من يدفع بها حاجة تريدون بذلك وجه الله لا تريدون منزلة ولا مثوبة من الناس فأولئك هم الذين يضاعف لهم الأجر عند الله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الله وحده هو الذي انفرد بخلقكم ثم رزقكم ثم إماتتكم ثم إحيائكم للبعث هل من أصنامكم التي تعبدونها من دون الله من يفعل شيئا من ذلك تنزه سبحانه وتقدس عما يقول ويعتقد المشركون ظهر الفساد في البر والبحر مما كسبت أيد الناس ليذيقهم بعض الذي عملون علهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر كالجذب وقلة الأمطار وكثرة الأمراض والأوبئة بسبب ما عملوه من المعاصي. ظهر ذلك ليذيقهم الله جزاء بعض أعمالهم ليوثقهم الله جزاء بعض أعمالهم السيئة في الحياة الدنيا رجاء أن يرجعوا إليه بالتوبة. من فوائد الآيات. فرح البطر عند النعمة والقنوط من الرحمة عند النقمة صفتان من صفات الكفار إعطاء الحقوق لأهلها سبب للفلاح محق الربا ومضاعفة أجل الإنفاق في سبيل الله أثر الذنوب في انتشار أوبيئة وخراب البيئة مشاهدة قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين سيروا في الأرض فتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلكم فقد كانت عاقبة فقد كانت عاقبة سيئة كان معظمهم مشركين بالله يعبدون معه غيره فاهلكوا بسبب إشراكهم بالله فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مردله ومن الله يومئذ يصدعون فأقم أيها الرسول وجهك للدين الإسلام المستقيم الذي دع وجاج فيه من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا الذي إذا جاء لا ردله في ذلك اليوم يتفرق الناس فريق في الجنة منعمون وفريق في النار معذّبون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون من كفر بالله فضرر كفره وهو الخلود في النار عائد عليه ومن عمل عملا صالحا يبتغي به وجه الله فلأنفسهم يهيئون, دخولا فلأنفسهم يهيئون دخول الجنة والتنعم بما فيها خالدين فيها أبدا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ليجزي الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات التي ترضي ربهم من فضله وإحسانه إنه سبحانه لا يحب الكافرين به وبرسله بل يمقتهم أشد المقت وسيعذبهم يوم القيامة ومن آياته أي يرسل الرياح مبشرات وينذيقكم من رحمته ولتجي الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أن يبعث الرياح تبشر العباد بقرب نزول المطر وينذيقكم أيها الناس من رحمته بما يحصل بعد المطر من خصب ورخاء ولتجري السفن في البحر بمشيئته لتطلب من فضله بالتجارة في البحر ولعلكم تشكرون نعم الله عليكم فيزيدكم منها ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجراموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولقد بعثنا من قبلك أيها الرسول رسلا إلى أممهم فجاءوهم بالحجج والبراهين الدالة على صدقهم فكذبوا بما جاءتهم به رسلهم فانتقمنا من الذين ارتكبوا السيئات فاهلكناهم بعذابنا وانجينا الرسل والمؤمنين بهم من الهلاك وانجاء المؤمنين ونصرهم وان جاء المؤمنين ونصرهم حق او أوجب اوجبناه علينا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون الله سبحانه هو الذي يسوق الرياح ويبعثها فتثير تلك الرياح السحابة وتحركه فيمده في السماء كيف يشاء من قلة أو كثرة ويصيره قطعة، فترى أيها الناظر المطر يخرج من بين ذلك السحاب، فإذا أصاب بالمطر من يشاء من عباده إذا هم يسرون برحمه الله لهم بإنزال المطر الذي يعقبه, الذي يعقبه إن بات الأرض بما يحتاجونه لأنفسهم ولدوابهم وَإِنْ كانوا من قبل يَُزل ينزل عليهم من قبله لمبلسين وقد, قبل وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم الله المطرَ لآيسيلَ من نزوله عليهم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن في إن ذلك لمحيي محي الموت وهو على كل شيء قدير فانظر أيها الرسول إلى آثار المطر الذي ينزله الله رحمة لعباده كيف يحيي كيف يحي الله الأرض بما بما ينبت عليها من أنواع النبات بعد جفافها ويبسها إن الذي أحي تلك الأرض الجافة لهو باعث الأموات أحياء وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء من فوائد الآيات إرسال الرياح وإنزال المطر وجريان السفن في البحر نعم تستدعي أن نشكر الله عليها إهلاك المجرمين ونصر المؤمنين سنة إلهية إن بات الأرض بعد جفافها دليل على البعث ولئن أرسلنا ريحا فرأوهم اصفرا لظلوا من بعده يكفرون ولئن بعثنا على زروعهم ونباتهم ريحا تفسده عليهم فرأوا زروعهم مصفرة الألوان بعد أن كانت مخضرة لظلوا بعد مشاهدتهم لها يكفرون بنعم الله السابقة على كثرتها فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين فكما أنك لا تستطيع اسماع الموتى ولا تستطيع اسماع الصم وقد بتعد عنك ليتاكد عدم وسام. وقد بتعد عنك ليتأكد عدم سماعهم فكذلك لا تستطيع أن تهدي من أشبه هؤلاء بالإعراض وعدم الانتفاع وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وما أنت بموفق وما أنت بموفق من ضل عن الطريق المستقيم إلى سلوك سبيل الرشاد لا تسمع سماعا ينتفع به إلا من يؤمن بآياتنا لأنه هو الذي ينتفع بما تقوله فهم منقادون لأمرنا خاضعون له الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله هو الذي خلقكم أيها الناس من ماء مهين ثم جعل من بعد ضعف طفولك ثم جعل من بعد ضعف طفولتكم قوة الرجولة ثم جعل من بعد قوة الرجولة ضعف الشيخوخة والهرم يخلق الله ما يشاء من ضعف وقوة وهو العليم بكل شيء لا يقف عليه شيء الخذير الذي لا يعجزه شيء ويوم, ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ويوم تقوم القيامة يَحْلِفُ المجرمون ما مكثوا في قبورهم إلا ساعة كما صرفوا عن معرفة قدر ما لبثوا في قبورهم كانوا يصرفون في الدنيا عن الحق وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث كنتم لا تعلمون وقال الذين أعطاهم الله العلم من الأنبياء والملائكة لقد مكثتم في ما كتبه الله في سابق علمه من يوم خلقكم إلى يومبعثكم الذي أنكرتمه فهذا يوم يبعث الناس فهذا يوم يبعث الناس من قبورهم ولكنكم كنتم لا تعلمون أن البعث واقع فكفرتم به فيومئذ لا ينفع الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا فومئذ ال يستعتبون فيوم يبعث الله الخلائق للحساب والجزاء لا ينفع الظالمين ما يختدقونهم من عظار ولا يطلب منهم إرضاء الله بالتومبت والإناب إليه لفوات وقت ذلك ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مباطلون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن عناية بهم من كل مثل ليتضح لهم الحق من الباطل ولئن جئتهم أيها الرسول بحجة على صدقك ليقولن الذين كفروا بالله ما أنتم إلا مبطلون فيما جئتم به كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون مثل هذا الختم على قلوب ال... مثل هذا الختم على قلوب هؤلاء الذين إذا جئتهم بآية لا يؤمنون بها يختم الله على قلوب كل الذين لا يعلمون أن ما جئتهم به حق فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فاصبر أيها الرسول على تكذيب قومك لك إن وعد الله لك بالنصر والتمكين ثابت لا مرية فيه ولا يدفعك الذين لا يؤمنون، ولا يدفعك الذين لا يوقنون بأنهم مبعوثون إلى الاستعجال وترك الصبر. من فوائد لايات. يأس الكافرين من رحمة الله عند نزول البلاء. هداية التوفيق بيد الله وليست بيد الرسول صلى الله عليه وسلم. مراحل العمر عبارة لمن يعتبر. الختم على القلوب سببه الذنوب أتمنى بحولها سورة الروم ندخل في سورة لقمان. مرحبا بالإخوة والأخوات بارك الله فيكم جميعا عليكم السلام الله وبركاته. اعتذرت طبعاً أن اليوم بدري. أنا كنت ابعت على قناة التليجرام نحنا نبدأ بدري النهاردة ساعة عشان بس صرط التهجد هنا. بدنا نبدأ من الساعة 12:00 -12 عشان بس صرط التهجد يعني. وكمان عندنا يعتبر بث بعدها بساعة عشان أجلها ساعة عشان أقنا ساعة. يعني نخلص 12 بتوقيت توقيت هنا يعني كم 11 بتوقيت مكة ونبدأ إن شاء الله 12 بتوقيت مكة بإذن الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم سورة لقمان سورة مكية من مقاصد الصورة الأمر باتباع الحكمة التي تضمنها القرآن والتحذير من الإعراض عنها التفسير أرف لام ميم سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة أعتذر بس اليوم ظهر شوى يعني ف... تلك آيات الكتاب الحكيم هذه الآيات المنزلة عليك أيها الرسول آيات الكتاب الذي ينطق بالحكمة هدى ورحمة للمحسنين وهو هداية ورحمة للذين يحسنون العمل بقيامهم بحقوق ربهم وحقوق عباده الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يؤدون الصلاة على أكمل وجه ويعطون زكاة أموالهم وهم موقنون بما في الآخرة من بعث وحساب وثواب وعقاب أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك المتصفون بتلك الصفات على هدى من ربهم وأولئك هم الفائزون بنيل ما يطلبونه والبعد عما يرهمون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين أولئك المتصفون بتلك الصفات على ولما ذكر الله صفات المحسنين ذكر صفات المسيئين فقال الآية ومن الناس مثل النضر بن الحارث من يختار الأحاديث الملهية ليصرف من يختار الأحاديث الملهية ليصرف الناس إليها عندين الله بغير علم ويتخذ آيات الله هزوا يسخر منها ويتخذ آيات الله هزوا أن يسخر منها ولائك الموصوفون بتلك الصفات لهم عذاب مذل في الآخرة. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره معذاب أليم وإذا تقرأ عليه آياتنا أدبر مستكبرا عن سماعها كأنه وإذا تقرأ عليه آيتنا أدبر مستكبرا عن سماعها كأنه لم يسمعها كأن في أذنيه صامما عن سماع الأصوات فبشره أيها الرسول بعذاب موجع ينتظره إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم جنات النعيم يتنعمون فيما أعده الله لهم فيها قال فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم ماكثين فيها وعده الله بذلك وعدا حقا لا شك فيه وهو سبحانه العزيز الذي لا يغالبه أحد الحكيم في خلقه وتقديره وشرعه خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل داب وانزلنا من السماء ماء فانبثنا فيها من كل زوج كريم خلق الله سبحانه وتعالى السماوات مرفوعه بغير اعمده ونصب في الارض جبالا ثوابت حتى لا تضطرب بكم وبث فوق الارض انواع الحيوان وانزلنا من السماء ماء المطر فأنبتنا في الأرض من كل صنف بهيج المنظر ينتفع به الناس والذواب. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ بل الظالمون في ظلال مبين. هذا المذكور خلق الله فأروني أيها المشركون ماذا خلق الذين تعبدونهم من دون الله؟ بل الظالمون في ظلال واضح عن الحق، حيث يشركون مع ربهم من لا يخلق شيئا وهم يخلقون. من فوائد الآيات طاعة الله تقود إلى الفلاح في الدنيا والآخرة. تحريم كل تحريم كل ما تحريم كل ما يصد عن السرّات المستقيم من قول أو فعل. التكبر مانع من التبع الحق. انفراد الله بالخلق وتحدي الكفار وتحدي الكفار أن وتحدي الكفار أن تخلق آلهتهم شيئا ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ولقد أعطينا لقمان الفقه في الدين والإصابة في الأمور. ولقد أعطينا لقمان الفقه في الدين والإصابة في الأمور. وقلنا له: اشكر يا لقمان لربك ما أنعم به عليك من التوفيق لطاعته. وما يشكر ربه فإنما نفع شكره عائد إلى نفسه. فالله غني عن شكره. ومن جحد نعمة الله عليه فكفر. ومن جحد نعمة الله عليه فكفر به سبحانه فإنما ضرر كفره عليه ولا يضر الله شيئا فلا ولا يضر الله شيئا فهو غني على خلقه جميعا محمود على كل حال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وذكر أيها الرسول إذ قال لقمان إذ قال لقمان لابنه وهو يرغبه في الخير ويحذره من الشر يا بني لا تعبد مع الله غيره إن عبادة معبود مع الله ظلم عظيم ظلم عظيم للنفس بارتكاب أعظم ذنب يؤدي إلى خلودها في النار ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أذن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ووصينا الإنسان بطاعة أبويه وبرهما فيما لا معصية فيه لله. حملته أمه في بطنها ملاقية مشقة. حملته أمه في بطنها ملاقية مشقة بعد مشقة وقطعه عن الرضاعة في عامين. وقلنا له اشكر. وقلنا له اشكر لله ما أنعم به عليك من نعم. ثم اشكر لوارديك ما قام به من تربيتك ورعايتك إلي وحدي المرجع فأجازي كلا بما يستحقه وإن جاهدك على أن تشرك بي ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون وإن بذل الوالدان جهدا ليحملاك على أن تشرك بالله غيره تحكما منه تحكم منهما فلا تطعهما في ذلك لأن لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وصاحبهما في الدنيا بالبر والصلة والإحسان واتبع طريق من أناب إليّ بالتوحيد والطاعة ثم إلي وحدي يوم القيامة مرجعكم جميعا فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من عمل وأجازيكم عليه يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني إن السيئة أو الحسنة مهما كانت صغيرة مثل وزن حبة من خردل وكانت في بطن صخرة لا يطلع عليها أحد أو كانت في أي مكان في السماوات أو في الأرض فإن الله يأتي بها يوم القيامة فيجازي العبد عليها إن الله لطيف لا تخفى عليه دقائق الأشياء خبير بحقائقها وموضعها يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونها عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة بأدائها على أكمل وجه وأمر بالمعروف ونها عن المنكر واصبر على ما نالك واصبر على ما نالك من مكروه في ذلك إنما أمرت به من ذلك مما عزم الله به عليك أن تفعله فلا خيرة لك فيه ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تعرض بوجهك على الناس تكبرا ولا تمشي فوق الأرض فرحا معجبا, فرحا معجبا بنفسك إن الله لا يحب كل مختال في مشيته فخور بما أوتي من نعم يتكبر بها على الناس ولا يشكر الله عليها وقصد في مشيك واغض من صوتك إن أنكر الأصوات إلى الحمير وتوسط في مشيك بين الإصراع والدبيب مشيا يظهر ال مشيا يظهر الوقار واخفض من صوتك لا ترفعه رفع يؤذي إن لا ترفعه رفع يؤذي إن أقبح الأصوات لصوت صوت الحمير لارتفاع أصواتها من فوائد الآيات. لما فصل سبحانه ما يصيب الأمة من جهد الحمل والوضع دل على مزيد برها نفع الطاعة وضرر المعصية عائد على العبد وجوب تعاهد. وجوب تعاهد الأبناء بالتربية والتعليم شمول الآداب في الإسلام للسلوك الفردي والجماعي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 ألم تروا وتشاهدوا أيها الناس أن الله يسر لكم الانتفاع بما في السماوات من شمس وقمر وكواكب ويسر لكم أيضا ما في الأرض من دواب وشجر ونبات وأكمل عليكم نعمه ظاهرة للعيان كجمال الصورة وحسن الهيئة وباطنه وباطنة خفية كالعقل والعلم ومع وجود هذه النعم فمن الناس من يجادل في توحيد الله بغير علم مستند إلى وحي من الله أو عقل مستنير ولا كتاب واضح منزل من الله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أو ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وإذا قيل لهؤلاء المجادلين في توحيد الله اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الوحي قالوا لا نتبعه قالوا نتبعه بل نتبع ما وجدنا عليه أسلافنا من عبادة آلهتنا أي أتبعون أسلافهم ولو, كانوا ولو كان الشيطان يدعوهم بما يضلهم به من عبادة الأوثان إلى عذاب السعير يوم القيامة ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن يقبل على الله مخلصا له عبادته ومحسنا في عمله فقد أمسك بأوثق ما يتعلق به من يرجو نجاة حيث لا يخاف القطاع ما أمسك به وإلى الله وحده مصير الأمور ومرجعها فيجازي كلا بما يستحق ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور ومن كفر بالله فلا يحزنك أيها الرسول كفره إلينا وحدنا مرجعهم يوم القيامة فنخبرهم بما عملوا من سيئات في الدنيا ونجازيهم عليها إن الله عليم بما في الصدور لا يخفى عليه شيء مما فيها نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غريض نمتعهم بما نعطيهم من الملذات في الدنيا زمنا قليلا ثم نلجئهم يوم القيامة إلى عذاب شديد هو عذاب النار ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين من خلق السماوات ومن خلق الأرض لا يقولن خلقهن الله قل الحمد لله الذي أظهر الحجة عليكم بل معظمهم لا يعلمون من يستحق الحمد لجهلهم لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدميرا إن الله هو الغني عن جميع مخلوقاته المحمود في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى ولو ان ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ولو ان ما في الارض من شجر قطع وبوريا اقلام وجعل البحر حبرا لهم وجعل الحبر وجعل الحبر وجعل البحر حبرا لها ولو مد وجعل البحر حبرا لها ولو مده سبعه ابحر ما فنيت كلمات الله لعدم تناهيها إن الله عزيز لا يغاربه أحد حكيم في خلقه وتدبيره ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ما خلقكم أيها الناس ولا بعثكم يوم القيامة الحساب والجزاء إلا كخلق نفس واحدة وبعثها في السهولة إن الله سميع لا يشغله سماع صوت عن سماع صوت آخر بصير لا يشغله إبصار شيء عن إبصار شيء آخر، وهكذا لا يشغله خلق نفس أو بعثها عن خلق عن خلق أخرى وبعثها عن خلق أخرى وبعثها. من فوائد لا نعم الله وسيلة لشكره والإيمان به لا وسيلة لا وسيلة للكفر به. خطر التقليد الاعمى وخاصه في امور الاعتقاد أهمية الاستسلام لله والانقياد له أهمية الاستسلام لله له واحسان العمل من أجل مرضاته وإحسان العمل من أجل مرضاته عدم تناهي كلمات الله, سبحان الله. ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ألم تر أن الله ينقص من الليل ليزيد النهار وينقص من النهار ليزيد الليل وقدر مسار الشمس والقمر إذ يجري إذ كل في مداره إلى أمد محدد وأن الله بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعو من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك التذبير والتقدير يشهدان بأن الله وحده هو الحق فهو حق في ذاته وصفاته وأفعاله وان ما يعبده المشركون من دون الله هو الباطل الذي لا أساس له وأن الله هو, هو العلي بذاته وقهره وقدره على جميع مخلوقاته الذي لا أعلى منه الذي هو أكبر من كل شيء ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ألم تر أن السفن تجري في البحر بلطفه وتسخيره ليريكم أيها الناس من آياته الذالة على قدرته سبحانه ولطفه إن في ذلك لدلالات على قدرته لكل صبار على ما يصيبه من ضراء شكور لما يناله من نعماء وَإِذَا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بِآيَاتِنَا إلا كل ختار كفور وإذا أحاط بهم من كل جانب موج مثل الجبال والغمام دعوا الله وحده مخلصين له الدعاء والعبادة فلما استجاب الله لهم وانقذهم إلى البر وسلمهم من الغرق فمنهم مقتصد لم يقم بما وجب عليه من الشكر على وجه الكمال ومنهم جاحد لنعمة الله وما يجحد بآياتنا إلا كل غدار مثل هذا الذي عهد الله لئن أنجاه ليكونن من الشاكرين له كفور بنعم الله لا يشكر ربه الذي أنعم بها عليه يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا ايها الناس اتقوا ربكم بامتثال اوامره وجتناب نواهيه وخافوا عذابا وخافوا عذاب يوم لا يغني فيه والد عن ولده ولا يغني مولود عن والده شيئا إن وعد الله بالجزاء يوم القيامة ثابت وواقع لا محالة فلا تخدع لكم الحياة الدنيا بما فيها من شهوات وملهيات ولا يخدع لكم الشيطان بحلم الله عليكم وتأخيره العذاب عنكم ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير ان الله وحده ان, إن الله عنده وحده علم الساعه فيعلم متى تقع وينزل المطر متى شاء ويعلم ما في الأرحام أذكر هو أم أنثى شقي أم سعيد وما تعلم نفس ماذا تكسب غدا من خير أو شر وما تعلم نفس بأي أرض تموت بل الله هو الذي يعلم ذلك كله إن الله عليم خبير بكل ذلك لا يغفى عليه شيء من ذلك من فوائد الآيات نقص الليل والنهار وزيادتهما وتسخير الشمس والقمر آيات دالة على قدرة الله سبحانه ونعم تستحق الشكر الصبر والشكر وسيلتان للاعتبار بآيات الله الخوف من القيامة يقي من الاغترار بالدنيا ومن الخضوع لوساوس الشياطين حاطط علم الله بالغيب كله هنا من سورة لقمان ومعنى سورة السجدة اللهم أمين أخي يوسف اللهم أمين وإياك وجميع الإخوة والسامعين والأخوات سورة السجدة سورة مكية من مقاصد السورة بيان حقيقة الخلق وأحوال الناس في الدنيا والآخرة طبعًا سورة السجدة من الصور التي كان يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام في كل في كل فجر جمع مع سورة الإنسان يقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة ويقرأ في الركعة الثانية سورة الإنسان. نبدأ إن شاء الله سورة السجدة بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الف لام ميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم منزل عليه من رب العالمين لا شك في ذلك ويقولون اختاره بل هو الحق من ربك لتنذر ما بل هو الحق من ربك لتنذير قومه من, من قبل كان على هم يهتدون ان هؤلاء الكافرين يقولون ان محمدا اختلقه ان هؤلاء الكافرين يقولون إن محمداً اختلقه على ربه ليس الأمر كما قالوا بل هو الحق الذي لا مريت فيه المنزل من ربك أيها الرسول عليك لتخوف قوما ما جاءهم رسول من قبلك يخوفهم من عذاب الله لعلهم يهتدون إلى الحق فيتبعوه ويعملوا به الله الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من وديه ولا شفيع أ تتذكرون الله هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما بينهما في ستة أيام اللهم الله هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما بينهما في ستة أيام وهو قادر على خلقها في أقل من طرفة عين ثم على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله ما لكم أيها الناس من دونه من ولي يتولى أمركم أو شفيع يشفع لكم عند ربكم أفلا تتفكرون وتعبدون الله الذي خلقكم ولا تعبدون معه غيره يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون يدبر الله سبحانه وتعالى أمر جميع المخلوقات في السماوات وفي الأرض ثم يصعد إليه ذلك الأمر في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون أنتم أيها الناس في الدنيا ذلك علم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ذلك الذي يدبر ذلك كله هو عالم ما غاب وما حضر لا يخفى عليه منهما شيء العزيز الذي لا يغالبه أحد الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بعباده المؤمنين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أثقل كل شيء خلقه وبدأ خلق آدم من طين على غير مثال سابقه ثم جعل نسله من صلالة من ماء بهين ثم جعل ذريته من بعده من الماء الذي، ثم جعل ذريته من بعده من الماء الذي سل فخرج منه المني، ثم جعل ذريته من بعده من الماء الذي سل منه، الذي سل فخرج منه هو المني. ثم سوىه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون ثم اتم خلق الانسان سويا ونفخ فيه من روحه بامر الملك ونفخ فيه من روحه بامر الملك الموكل بنفخ الروح ونفخ فيه من روحه بامر الملك الموكل بنفخ الروح وجعل لكم أيها الناس الأسماع لتسمعوا بها والأبصار لتبصروا بها والأفئدة لتعقلوا بها قليلا ما, قليلا ما تشكرون هذه النعم لله التي أنعم بها عليكم وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون وقال المشركون المكذبون بالبعث أئذا متنا وغبنا في الأرض وصارت اجسامنا ترابا فهل نبعث احياء من جديد لا يعقل ذلك بل هم, في واقع الأمر بل هم في واقع أمرهم كافرون بالبعث لا يؤمنون به قل يتوفاكم ملك الموت الذي بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين بالبعث يتوفاكم ملك الموت الذي فوضه الله بقبض أرواحكم ثم إلينا وحدنا يوم القيامة ترجعون للحساب والجزاء من فوائد الآيات الحكمة من بعثة الرسل أن يهدو أقوامهم إلى أن يهذو أن يهذو أن يهذو أقوامهم الصراط المستقيم طبعا هداية رشاد هداية دلالة ورشاد يعني مش هداية توفيق ثبوت صفة الاستواء لله من غير تشبيه ولا تمثيل. استبع استبعاد المشركين للبعث مع وضوح الأدلة عليه. ولم تر إذ المجرمون يكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا إن موقن سوف يظهر المجرمون يوم القيامة وهم أذلاء يخفضون رؤوسهم بسبب كفرهم بالبعث يشعرون بالخزي ويقولون ربنا أبصرنا ما كنا نكذب به من البعث وسمعنا مصداق ما جاءت به الرسل من عندك فرجعنا إلى الحياة الدنيا نعمل عملا صالحا يرضيك عنا إن موقنون الآن بالبعث وبصدق ما جاءت به الرسل لو رأيت المجرمين على تلك الحال رأيت أمرا عظيما ان شاء الله نبدا يعني يوميا الساعه 10 بتوقيت توقيت مكه يعني أدلنا ساعه بس ولو شئنا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملا جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شئنا إعطاء كل نفس ولو شئنا إعطاء كل نفس رشدها وتوفيقها لحملناها على هذا ولكن وجب القول مني حكمة وعدلا لأمل أن جهنم يوم القيامة من أهل الكفر من الثقلين الجن والإنس لاختيارهم طريق الكفر والضلال على طريق الإيمان والاستقامة. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إننا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ويقال لهم يوم القيامة تبكيتا لهم وتوبيخا ذوق الذوق العذاب بسبب غفلتكم عن ذوق العذاب بسبب غفلتكم في في الحياة الدنيا عن لقاء الله يوم القيامة لحسابكم إن تركناكم في العذاب غير مبالين بما تقص غير مبارين بما تقاسونه منه وذوقوا عذاب النار الدائم الذي لا ينقطع بسبب ما كنتم تعملونه في الدنيا من المعاصي ولما ذكر الله حال المجرمين ذكر حال المؤمنين فقال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون إنما يؤمن بآياتنا المنزلة على رسولنا الذين إذا وعظوا بها سجدوا لله مسبحين بحمده وهم لا يستكبرون عن عبادة الله ولا عن السجود له بأي حال تتجافى جنوبهم عن المضادع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتباعد جنوبهم عن فرشهم التي كانوا عليها في نومهم يتركونها ويتوجهون إلى الله يدعونه في صلاتهم وغيرها خوفا من عذابه وطمعا في رحمته ويبذلون الأموال التي أعطيناهم إياها في سبيل الله فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم أي نفس ما أعده الله لهم مما تقر به أعينهم جزاء منه له جزاء منه لهم على ما كانوا يعملونه في الدنيا من الاعمال الصالحات فهو جزاء لا يحيط به إلا الله لعظم فهو جزاء لا يحيط به إلا الله لعظمه فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون من كان مؤمنا بالله عاملا بأوامره مجتنبا لنواهيه ليس كمن كان خارجا عن طاعته لا يستوي الفريقان عند الله في الجزاء أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون أما الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات فجزاؤهم المعد لهم جنات يستقرون فيها كرامة من الله لهم جزاء على ما كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحات وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وأما الذين خرجوا عن طاعة الله بالكفر وارتكاب المعاصي فمستقره الذي أعدنهم يوم القيامة النار ماكثين فيها أبدا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم تبكيثا لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم تكذبون به في الدنيا عندما كانت رسلكم تخوفكم منها من فوائد الآية إيمان الكفار يوم القيامة لا ينفعهم لأنها دار جزاء لا دار عمل خطر الغفلة عن لقاء الله يوم القيامة من هدي, من هدي, من هدي المؤمنين قيام الليل ولنزيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولنزيقن هؤلاء المكذبين الخارجين عن طاعة ربهم من المحن والبداء في الدنيا قبل العذاب الأكبر المعد لهم في الآخرة إن لم يتوبوا لعلهم يعودون إلى طاعة ربهم ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولا أحد أظلم ممن وعظ بآيات الله فلم يطعظ بها وأعرض عنها غير مبال بها إن من المجرمين بارتكاب الكفر والمعاصي الذين يعرضون عن آيات الله منتقمون لا محالة ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل ولقد أعطينا موسى التوراة فلا تكن أيها الرسول في شك من لقائك موسى ليلة الاسراء والمعراج وجعلنا الكتاب المنزل على موسى هاديا لبني إسرائيل من الضلال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلنا من بني إسرائيل أئمة يقتدى بهم وجعلنا من بني إسرائيل أئمة, أئمة يقتدي بهم الناس في الحق يرشدون, يرشدون إلى الحق بإذننا لهم بذلك وتقويتنا إياهم عليه لما صبروا على امتثال الأذى في سبيل لما امتثلوا على أوامر الله وجتناب نواهيه وعلى الأذى في سبيل الدعوة وكانوا بآيات الله المنزلة على رسولهم يصدقون بها تصديقا جازما ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون إن ربك أيها الرسول هو الذي يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا فيبين لهم المحقه المحق والمغطل ويجازي كلا بما يستحقه أو لم يهدي كم أهلَكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكينهم إن في ذلك آيات أ فلا يسمعون أعمِّ هؤلاء فلم يتبين لهم كم أهلَكنا قبلهم من الأمم السابقة فهاهم يمشون في مساكينهم التي كانوا يسكنونها قبل إهناكهم فلم يتعذ بحالهم إن في ما حدث لتلك الأمم إن فيما حدث لتلك الأمم من الإهلاك بسبب كفرهم ومعاصيهم لعبرا يستدل بها على صدق رسلهم الذين جاءوهم من عند الله افلا يسمع هؤلاء المكذبون بايات الله سماع قمول وابتعاض أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجروز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون أولم يرى هؤلاء المكذبون بالبعث أن نرسل ماء المطر إلى الأرض القاحلة التي لا نبات فيها فنخرج بذلك الماء زرعا تأكل منه إبل تأكل منه إبلهم وبقرهم وغنمهم ويأكلونهم منه أفلا يبصرون ذلك ويدركون أن من أنبت الأرض القاحلة قادر على إحياء الموت سبحانه وتعالى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ويقول المكذبون بالبعث مستعجلين بالعذاب متى هذا الحكم الذي تزعمون أنه سيفصل بيننا وبينكم يوم القيامة فيكون بصيرنا فيكون مصيرنا النار ومصيركم الجنة قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون قل لهم أيها الرسول هذا الوعد هو يوم القيامة إنه يوم الفصل بين العباد حين لا ينفع الذين كفروا بالله في الدنيا تصديقهم بعد معاينة يوم القيامة ولهم يؤخرون حتى يتوبوا إلى ربهم وينيبوا إليه فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون فاعرض أيها الرسول عن هؤلاء بعد تماديهم في ضلالهم وانتظر ما يحل بهم إنهم ينتظرون ما تعذوهم من العذاب من فوائد الآيات عذاب الكافر في الدنيا وسيلة لتوبته ثبوت النقاء بين نبينا صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام ليلة الإسراء والمعراج الصبر اليقين صفة أهل الإمامة في الدين أين من سورة السجدة وبقي لنا تقريبا من ربعين من سورة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما سورة الأحزاب سورة مدنية من مقاصد السورة بيان عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وحماية جنابه وأهل بيته وحماية جنابه وأهل بيته التفسير يا أيها النبي أثبت ومن معك على تقوى الله بامتثال أوامره وجتنا بنواهي وخفه وحده ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما تهوى نفوسهم إن الله كان عليما بما يكيده الكفار والمنافقون حكيما في خلقه وتذبيره واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا واتبع ما ينزله عليك ربك من الوحي إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يفوتهم من ذلك شيء وسيجازيكم على اعمالكم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا واعتمد على الله وحده في واعتمد على الله وحده في امورك كلها وكفى به سبحانه حافظا لمن توكل عليه من عباده ما جعل الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل لم يجعل الله قلبين في صدر رجل واحد وكذلك لم يجعل الزوجات بمنزلة الأمهات في التحريم ولم يجعل كذلك الأبناء بالتبني بمنزلة الأبناء من الصلب فإن الظهار وهو تحريم الرجل زوجته عليه كأمه وأخته وكذلك التبني من العادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام ذلك الظهار والتبني قول ترددونه بأفواهكم ولا حقيقة له فليست الزوجة أمة ولا الدعي, ولا الدعي بنا لمن ادعاه والله سبحانه يقول الحق والله سبحانه يقول الحق ليعمل والله سبحانه يقول الحق ليعمل به عباده ويرشد إلى طريق الحق سبحانه وتعالى أدعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما انسبوا من تزعمون أنه أبناؤكم إلى آبائهم الحقيقيين، فنسبتهم إليهم هو العدل عند الله، فإن لم تعلموا لهم آباء تنسبونهم إليهم، فهم إخوانكم في الدين ومحرروكم من الرق. ومحرروكم من الرق، فنادوا فنادوا أحدهم بيا أخي ويابن عمي ولا إثم عليكم إذا أخطأ أحدكم فنسب دعيا إلى مدعيه، ولكن تأسمون عند تعمد النطق. ولكن تأثمون عند تعمد النطق بذلك وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم حيث لم يؤخذهم بالخطأ طبعا دعيني سبحان الله كان حتى النبي عليه الصلاة والسلام نفسه صلى الله عليه وسلم كان قد تبنى زيد بن حادثة كان سبحان الله أهدي له صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وتبنا حتى كان يسمى زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم حتى جاء الإسلام وجاءت هذه الآيات وأبطالت عادة التبني ويعني إمعانا في تلك في ذلك التحريم كان زيد رضي الله عنه أرضاه كان تزوج زينب رضي الله عنها ثم طلقه وكان محرم في الجهريين أن يتزوج الرجل ابنة يعني متبنيه يعني الذي تبناه فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من زينب إمعاناً في تأكيد ذلك التحريم تحريم التبني وأنه هذه العادة عادة جاهلية أدعوه لآبائهم وأقصطوا عند الله كما يعني جاء في آخر سورة التوبة أدعوه لآبائهم وأقصطوا عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين وما وليكم هنا في في هذه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحق بالمؤمنين من أنفسهم في كل ما دعاهم إليه ولو كانت أنفسهم تميل إلى غيره وزوجاته صلى الله عليه وسلم بمنزلة أمهات لجميع المؤمنين فيحرم على أي مؤمن أن يتزوج إحداهن بعد موته صلى الله عليه وسلم وذو القرابة بعضهم أحق ببعض في الإرث وحكم الله من أهل الإيمان والهجرة في سبيل الله الذين كانوا يتوارثون فيما بينهم في صدر الإسلام ثم نسخ توارثهم بعد ذلك إلا أن تفعلوا أيها المؤمنون إلى اوليائكم من غير الورثة معروفة من إيصاء لهم وإحسان إليهم فلكم ذلك كان ذلك الحكم في اللوح المحفوظ مستورا فيجب العمل به من فائد لا أحد أكبر من أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر الله سبحانه يعني يأمر النبي عليه الصلاة والسلام في بداية السورة يا أيها النبي اتق الله رفع المؤاخذة بالخطأ عن هذه الأمة وجوب تقديم, مراد وجوب تقديم مراد النبي صلى الله عليه وسلم على مراد الأنفس بيان علوة مكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحرمة نكاحهن من بعده لأنهن أمهات للمؤمنين وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غنيظا واذكر أيها الرسول وإذ أخذنا من الأنبياء عهدا مؤكدا أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا وأن يبلغوا ما أنزل من وأخذناه على وجه الخصوص منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم عهدا مؤكدا على الوفاء بما تمنوا عليه من تبليغ رسالات الله ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد الكافرين عذابا أليما أخذ الله هذا العهد المؤكد من الأنبياء ليسأل الصادقين من الرسل عن صدقهم تبكيتا للكافرين وأعد الله للكافرين به وبرسله يوم القيامة عذابا موجعا هو نار جهنم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع اذكروا نعمة الله عليكم حين جاءت المدينة جنود الكفار متحزبين على قتالكم وسندهم المنافقون واليهود فبعثنا عليهم ريحا هي ريح الصب التي, التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم وبعثنا جنودا من الملائكة لم تروها فولى الكفار هاربين لا, الكفار هاربين لا يقدرون على شيء وكان الله بما تعملون بصيرا لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم على أعمالكم إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وذلك حين جاءكم الكفار من أعلى الوادي ومن أسفله من جهة المشرق والمغرب حين مالت الأبصار عن كل شيء إلا عن نظر عدوها ووصلت القلوب إلى الحناجر من شدة الخوف وتظنون وتظنون بالله الظنون المختلفة فتارة تظنون النصر وتارة, وتارة تظنون اليأس منه اليأس من النصر طبعا ليس اليأس من الله هناك لك بيت للمؤمنون هنالك بيت للمؤمنون وازلزل زلزالا شديدا في ذلك الموقف في غزوة الخندق اختبر المؤمنون بما لاقوه بما لاقوه من تكالب اعدائهم عليهم واضطربوا اضطرابا شديدا من شدة الخوف وتبين لهم ب... وتبين بهذا الاختبار المؤمن من الم... وتبينا بهذا الاختبار المؤمن والمنافق وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يومئذ قال المنافقون واضعاف الإيمان الذين في قلوبهم شك ما وعدنا الله ورسوله من النصر على عذونا والتمكين لنا في الأرض إلا باطلا لا أساس له وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثربنا مقام لكم ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يومئذ قال المنافقون وضعاف واذكر ال... أيها الرسول حين قال فريق من المنافقين لأهل المدينة يا أهل يثرب اسم المدينة قبل الإسلام لا إقامة لكم عند سفح سلع لا إقامة لكم عند سفح سلع قرب الخندق فرجعوا إلى منازلكم ويطلب فريق منهم الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرفوا إلى بيوتهم بدعوى أن بيوتهم مكشوفة للعدو وليست بمكشوفة كما زعموا وإنما يريدون بهذا الاعتذار الكاذب الفرار من العدو طبعا حتى بيذكروا شوف المنافقين بيذكروا الصحابة باسم المدينة قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمها يثرب يثرب حتى من التثريب لأن كانت تسمى حتى أرض أرض البلاء وأرض المرض ولما دخلها النبي عليه الصلاة والسلام حتى الصحابة نفسهم أصيبوا ببعض الأمراض وتعبوا تعبا شديدا فدع النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى أن ينقل حمل المدينة إلى خارجها فسبحان الله كانت أو أصبحت أفضل وأطهر أرض بدخول النبي عليه الصلاة والسلام وبدعائه فبيذكرهم شوفوا يا أهل المدينة لا يا أهل يثرب بذكرهم باسمها القديم قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام وطبعا برضو مش هتفهم سورة الأحزاب كويس إلا لما تفهم غزوة الأحزاب مش هتفهم هذه السورة إلا لما تدرس وتفهم كده يعني فهم حتى يعني بطريقة مختصرة لصورة أو لغزوة الأحزاب ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولو دخل العدو عليهم المدينة من جميع نواحيها وسألهم العودة إلى الكفر والشرك بالله لاعطوا عدوهم ذلك وما احتبسوا عن الردة والنقوص إلى الكفر إلا قريدا ولقد كان عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا ولقد كان هؤلاء المنافقون عهدوا الله بعد فرارهم يوم أحد من القتال لان أشهدهم الله قتالا آخر لا يقاتل لا يقاتلون عدوهم ولا يفرطون خوفا منهم ولكنهم نكثوا وكان العبد مسؤولا عما عاهد الله عليه وسوف يحاسب عليه وسوف يحاسب عليه من فوائد الهايات منزلة اولي العزم من الرسل تأييد الله لعباده المؤمنين عند نزول الشدائد خذلان المنافقين للمؤمنين في المحن قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل أيها الرسول لهؤلاء لن ينفعكم الفرار إن فررتم من القتال خوفا من الموت أو من القتل لأن الآجال مقدرة وإذا فررتم ولم يحن أجلكم فإنكم لا تستمتعون في الحياة إلا زمنا قليلا قل من ذَا الذي يعصمكم من الله إِنْ أَرَادَ بكم سُوءًا أَوْ أَرَادَ بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قل لهم أيها الرسول من ذا الذي يمنعكم من الله إن أراد بكم ما تكرهونه من الموت أو القتل أو أراد بكم ما ترجونه من السلامة والخير لا أحد يمنعكم من ذلك ولا يجد هؤلاء المنافقون لهم من دون الله وليا يتولى أمرهم ولا نصيرا يمنعهم من عقاب الله أخروا بمعنى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا إن الله يعلم المثبتين منكم لغيرهم عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائلين لإخوانهم تعالوا إلينا ولا تقاتلوا معه حتى لا تقتلوا فإن نخاف عليكم القتل وهؤلاء المخذلون لا يأتون الحرب ولا يشاركون فيها إلا نادرا ليدفعوا عن أنفسهم العار لا لينصروا لي الله ورسوله أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حذاد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا بخلاء عليكم اي بخلاء عليكم معشر المؤمنين باموالهم فلا يعينوكم ببذلها وبخلاء بانفسهم فلا يقاتلون معكم وبخلاء بمودتهم فلا يوادونكم فإذا جاء الخوف عند ملاقات العدو رايتهم ينظرون إليك ايها الرسول تدور اعينهم من الجبن مثل دوران عيني من يعاي مثل دوران عيني مثل دوران عيني من يعاني سكرات الموت فإذا ذهب عنهم الخوف وطمأنه آذوكم فإذا ذهب عنكم عنهم الخوف آذوكم بالكلام بألسنة سليطة الشحنة على الغنائم يبحثون عنها أولئك المتصفون بهذه الصفات لم يؤمنوا حقا فأبطل الله ثواب أعمالهم وكان ذلك الإبطال يسيرا على الله يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يوذوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا يظن هؤلاء الجبناء أن الأحزاب المتألبة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتال المؤمنين لن يذهبوا حتى يستأصل المؤمنين وإن قد وإن قدر, أن وإن قدر أن جاء الاحزاب مرة أخرى يود هؤلاء المنافقون انهم خارجون من المدينة مع الاعراب يسألون عن اخباركم ماذا حدث لكم بعد قتال عدوكم ولو كانوا فيكم أيها المؤمنون ما قتلوا معكم إلا قليلة فلا تبالوا بهم ولا تأسوا عليهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام به وفعل قدوة حسنة فقد حضر بنفسه الكريمة وباشر الحرب فكيف تبخلون بعد ذلك بأنفسكم عن نفسه ولا يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان يرجو ثواب الله ورحمته ويرجو اليوم الآخر ويعمل له وذكر الله ذكرا كثيرا وأما الذين يرجوا اليوم الآخر ولا يذكر الله كثيرا فإنه لا يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرى المؤمنون الاحزابه قالوا هذا ما وعدنا الله هو رسول الله هو رسول هو ماذا هم الى ايما عين واتسليم ولم يرى المؤمنون الاحزاب المجتمع تلكي قالوا هذا ما وعدنا الله هو من التلائم والمحن والنصر وصدق الله هو رسول في هذا وصدق الله ورسوله في هذا فقد تحقق وصدق الله ورسوله في هذا فقد تحقق وما زادتهم معاينتهم للأحزاب إلا إيمانا بالله وانقي هذا له من فواد الآيات. الأجال محددة لا يقربها قتال ولا يبعدها هروب ولا يبعدها هروب منه. التثبيط عن الجهاد في سبيل الله شأن المنافقين دائما الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة المؤمنين في أقواله وأفعاله. الثقة بالله والانقياد له من صفات المؤمنين نحن في صفحة 241, 241 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا الله فوفوا, ما فوفوا بما عاهدوه عليه من الثبات والصبر على الجهاد في سبيل الله فمنهم من مات أو قتل في سبيل الله ومنهم من ينتظر الشهادة في سبيله وما غير هؤلاء المؤمنون ما عاهدوا الله عليهم مثل ما فعله المنافقون بعهودهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ليجزي الله الصادقين الذين وفوا بما عاهد الله عليه بصدقهم ووفائهم بعهودهم ويعذب المنافقين الناقضين لعهودهم إن شاء بأن يميتهم قبله بأن يميتهم قبل التوبة من كفرهم أو يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة وكان الله غفورا لمن تاب من وكان الله وفورا وكان الله غفورا لمن تاب من ذنوبه رحيما به ورد الله الذين كفروا بعيضهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ورد الله قريشا وأطفان والذين معهم بكربهم وغمهم لفوتهم ما أملوا لم يظفروا بما أراد من استئصال المؤمنين وكفى الله المؤمنين القتادة معهم بما أرسله من الريح وأنزله من الملائكة وكان الله قويا عزيزا لا يغلبه أحد إلا غلبه وخذله سبحانه وتعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأنزل الله الذين أعانوهم من اليهود من حصونهم التي كانوا يتحصنون فيها من عدوهم وألق الخوف في نفوسهم فريقا تقتلون أيها المؤمنون وفريقاً تأسرونهم فرِيقاً تقتلونهم أيها المؤمنون وفريق وفريقاً تأسرونهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. ومن لككم الله بعد هلاكهم أرضهم بما فيها من زروع ونخيل ومن لككم منازلهم وأموالهم الأخرى ومن لككم أرض خيبر التي لم تطأوها بعد لكنكم ستطأونها وهذا وعد وبشرى للمؤمنين وكان الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم نتولدنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسر يحكوننا سراحا جميلة او ينقف عند هذه الآيات الأفضل بحيث أن يكون الكلام متصل عن آل بني النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الجزء الأفضل حتى يعني نقول دايما إن تبدأ بكلام أو بمقطع جديد فده مقطع جديد عن حقوقي او عن اهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فالافضل ان انت تبدأ به حتى في الصلاة زي ما احنا اكلمنا بكذا عن الموضوع قلنا الاجزاء والارباع والاحزاب ليست توقفية انما وضعت التسير فانت تبدأ بموضع يحسن البدء منه نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا مجهنة وان ينفعنا بمعلمنا وان يزيدنا علما. ان شاء الله نلتقيكم بعد ساعة تقريبا ساعة الوقت 11 بتوقيت مكة أي 12 بتوقيت مكة 12 11 11 بتوقيت مكة 12 إن شاء الله نلتقي يعني بعد ساعة من الآن نقرأ إن شاء الله سبحانه وتعالى ثلاثة أجزاء بحيث أن احنا نختم إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه العشرة أيام ختمة كاملة أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التأسير وأن يعتق رقابنا من النار اللهم انك عفون تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعف عنا نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلمه نعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلمه وصلّي لهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين التقيكم إن شاء الله بعد ساعة من الآن اللي هيتابع معنا واللي مش هيتابعنا التقيكم غدا بإذن الله تعالى الساعة التاسعة بتوقيت مكة إحنا قدمنا بس ساعة عشان خاطر صلاة التهجد أسأل الله سبحانه وتعالى لكم والسلام عليكم ورحمة الله <وبركاته>